سائهم ما هم نائم ماتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون كم من القول وزورا وان الله العفو غفور والذين يظاهرون من نساء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 كَتَبَ الله, لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا أغْلِبَّ أَنَ وَررسُولِي إِ اللهَّه قوَو ععَزيز ل تَجد قَوْمَي يؤمنِونَ بالِاللههِ واليَوْومِآخرِِ وَُّونَ مَنْ حد اللهَّه وَررسُول وَلَو كانَوا أَبَ أَهُمْ أَوْ أَبْنَا أَهُم أَوْ إِخْوَانَهُم أَوْ عشَرسَهُمْ أُلائِكَ كَتَبَ فيِي قُلُوبِهِمُإمَانَ وَأَيَدَهُ بِروحم مِنْ